Book two Trenaest Thelathatajšr Thelathatajšr Zanima al al Što, radi Marta Mada? تفعل مارتا ماذا تفعل مارتا؟ مارتا رادي و أوردو إنها تعمل في المكتب إنها تعمل في المكتب رادي نا راتشونالو إنها تعمل على الحاسوب الكمبيوتر إنها تعمل على الحاسوب الكمبيوتر كدية يا مارتا؟ أين مارتا؟ أين مارتا؟ وكينو في السينما في السينما كلايدا فيلم تشاهد فيلماً تشاهد فيلماً to radi Peter. Mada jefalu Peter? Peter? On studira na sveučilištu. Jedrusu filđami'ati. Jedrusu filđami'a. On studira strane jezike. إنه يدرس اللغات إنه يدرس اللغات كدية يا بيتر? أين بيتر? أين بيتر? وكافيكشو في المقهى في المقهى بية كاو يشربو قهوة يشربوا قهوة كامو رادو izlazite الى اين يودون ان أين تريدون ان تذهبوا نا كون서트 الى Glazbu jahobune se al mosiko? Jo al Kamo oni ne izlaze rado. Ila aina la habe an jedhabu. Ila aina la hebune an jedhabu u Ela disco. Ela disco. Oni ne plešu rado. La je hubun arqas. La je